أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علي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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 أو يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنَّا كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ